عليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا كريم اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسمائك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين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 اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر نبيك اللهم انصر نبيك اللهم انصر نبيك يا قوي يا عزيز اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وارحمنا وأصحابنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم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 اللهم لا تحرمنا أجرها اللهم لا تحرمنا أجرها اللهم لا تحرمنا أجرها برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة اللهم أعد علينا رمضان مرات وكرات وكرات مديدة اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين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 أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا اللهم, أغثنا اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إن